أَمِينٌ وَالْكِتَابِ الْمُبِينٌ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُضَىٰ النَّارَ بِاللَّعْلَقِمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدِينَا لَعْلِيٌ حَكِيمٌ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الْذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ طَوْمَعُ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بِقُوَّةٍ وَمَثَلُهُمُ من الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سألتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ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 والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ضروره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له قلنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا لكم من عباده جزءاً إن الإنسان لكفرون مبين أم تأخذ من ما يخلق بناته وأصفاكم بالبني وإذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوده وهو كذب أو ما إن وَفِالحِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثٍ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَدَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ إلَّا يَخْلُصُونَ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 وكذلك ما أوصنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إلا قال مطرفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أ ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أغسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون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 النبي كافرون فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهٌم يقسمون رحمة ربك.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 يكون الناس أمّة واحدة اللَّجعَنَ لِمَيَّكَ فُرَبِ الرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ولبغيوتهم أبواب وسرور عليها يتكون وزخرف وإن كل ذلك لم متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعيش عن ذكر الله حما لنقيض له شيطان فهو له قرين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 مقطرين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفون تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إن وإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراق مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين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 وتلك الجنة التي أولثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون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 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذبهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إلهون